وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطذ وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوج الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وعن النبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه مع بقية السبع. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة رضي الله عنه وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه واللفظ للبخاري وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا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 إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية الله انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية البخاري أمكناكها بما معك من القرآن ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهرب ما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النساء وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه الخمسة وحسنه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهز رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب زاد بن حبان ولا يخطب عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزان المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا